تمهيدية للإيمان باليوم الآخر وقد بينت في الدرس الماضي أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأن هذا الحديث يستنبط منه أن الإنسان يحاسب لا على عمله فحسب بل على آثار عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَابَةِ هناك آية تؤكد هذا المعنى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها مسؤول يعني هنا نصيب وهنا كفالة وشتان بين النصيب والكفالة في معرض الربح النصيب وفي معرض الغرم كفالة الحكم الثاني أن كل إنسان مسؤول عن كسبه فلا يتحمل أوزار الآخرين ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان له تسبب فيها كالإغواء والإضلال وإهمال الواجب وإهمال النصيحة وإهمال الإرشاد أو أن يكون الإنسان مطاعا في قومه فلا ينصحهم يقلدوه في ضلالة ويتبعوه في معصية هذا كله محاسب عليه يحاسب عليه الإنسان لا على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى لأنه سبب في هذه المعصية يعني إن كان هناك انقطاع كلي بينك وبين هذه المعصية لا تحاسب عنها ولو اقترفها أقرب الناس إليك أما إذا كان هناك تسبب في هذه المعصية لك شأن كبير وأنت مطاع في أسرتك ورأيت معصية فلم تنبه عليها لم تأمر بالمعروف لم تنهى عن المنكر فالإضلال والإغواء وإهمال الواجب وإهمال النصيحة وإهمال الإرشاد أو أن تكون ذا كلمة مسموعة وترى المنكر فلا تحذر, من فلا تحذر منه عندئذ تنتقل الآثام التي ارتكبت إلى المسبب. شيء آخر لا يستفيد الإنسان من أعمال الآخرين الصالحة كما أن الأخطاء لا يتحملها ما دام ليس سببا في فعلها كذلك أعمال الآخرين الصالحة لا يأخذ منها شيئا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فالسعي كل إنسان له سعيه الخاص وعمله الخاص ومكانته الخاصة إلا أنك إذا كنت السبب في هذه الأعمال الصيبة عندئذ لك الأزر كالتربية على الفضيلة هؤلاء الذين ربيتهم كل أعمالهم في صحيفتك الأدق من ذلك كل الأعمال التي قاموا بها بسبب توجيهك إياهم لك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكتعليم أمور الدين وكالأمر بالمعروف وكالنهي عن المنكر وأن يكون الرجل مطاعا في قومه فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويكون لهم قدوة صالحة عندئذ اعمال الاسباع في صحيفة المتبوع. نستخلص من هذه الفقرة او من هذا الحكم الثاني انه لا تزر وازرة وزر اخرى كل انسان مسؤول عن كسبه الا في حالتين اذا كنت سببا في الأعمال السيئة للآخرين فعليك وزر مثل ما عليهم وإن كان لك سبب في الأعمال الصالحة للآخرين فلك أجر على هذه الأعمال مثل ما لهم أجر الآن الدليل الدليل النقلي وهو القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كانوا العرب في الجاهلية إذا مر من على شمالهم طير يتشاؤمون وإن مر من على يمينهم طير يستبشرون تشاؤمهم واستبشارهم لا أساس له من الصحة ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم فقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حبيبا هذا الكتاب كتاب الأعمال يعني كل صغيرة وكل كبيرة كل هذا مسجل في صحيفة أعمالك يوم القيامة تبرز هذه الصحيفة في بعض الآيات كتاب مرقوم والمفسرون فسروا كلمة مرقوم في بابين من باب الرقم من باب الرقم وهو النقص ومن باب الرقم يعني الكتاب مرقم لا تنزع منه صفحة مرقم ومختوم ومن باب الرقم أن كل عمل مع صورته الأعمال بيان بها مع صور لها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى تزر يعني تحمل وزر يزر ومن الوزر الواذره الحاملة الوزر الحمل يعني لا تحمل نفس حمل نفس اخرى كل إنسان يحمل عمله ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذه الآية أصل في أن كل إنسان مسؤول عن كسبه يعني الأب لا يحاسب عن ابنه إذا قدم له النصيحة الكاملة واعتنى به عناية فائقة وبعد ذلك أصر على طريق, طريق غير مستقيم والابن لا يحاسب عن أبيه إذا استنتد نصحه والزوج لا يحاسب عن زوجته إذا نصحها إلى أقصى حد والزوجة لا تحاسب عن زوجها كل إنسان يحاسب عن عمله الآية الثانية في سورة النجم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ليس للإنسان إلا ما سعى يعني ليس لك في الآخرة إلا العمل الذي كنت قد عملته في الدنيا شيء آخر ما فيه الآية الثالثة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الآية الرابعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هاي الآية مطلقة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه آية خامسة تؤكد هذه الحقيقة كل مرئ بما كسب رهين آية سادسة كل نفس بما كسبت رهينة. هل نحن في الدنيا؟ إذا إنسان تورط وخالف القوانين وحجزت حريته أصبح رهينة عمله السيء أو رهينة مخالفته. هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. للأقربين من عشيرته اعملوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا تعقيبا على هذا الحكم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الذنب شؤم على غير صاحبه كيف شؤم الآن قلنا الإنسان مسؤول عن كسبه فقط وأكدنا في آيات كثيرة أنه لا تزر وازرة وجر أخرى فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذنب شؤم على غير صاحبه فصل قال إن ذكره فقد اغتابه وإن رضي به فقد شاركه في الإسم وإن عيره ابتلي به فليحذر أحدنا إن رأى أخا له قد وقع في ذنب فليحذر أن يشفر به يكون قد وقع في الغيبة وليحذر أن يرضى عن هذا العمل يكون قد وقع في اسم المشاركة وليحذر أن يعيره عندئذ يعاقب الذي يعير أخاه بذنب أي يبتلى الحكم الثالث: الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي ومحاسب عليه. مثلا له ثواب الصدقة الجارية ولو بعد موته الآثار، لأن استمرار الاستفادة منها في أبواب الخير من آثار كسبه. له ثواب العلم النافع الذي يقوم ببثه ونشره أو التأليف فيه فما ينزم عنه من نفع ولو بعد موته إلا كان له منه أجر بأن استمرار الانتفاع به كان لكتبه تأثير فيه كذلك كل من ساهم بنشر هذا العلم النافع فله عند الله أجر وفضل الله واسع لا ينقص أحد من أجر الآخر شيئا مهما كثر المساهمون يعني أنت كإنسان تعطي على صنع باب ألف ليرة ألفين أما تدفع مئة مليون على صنع باب واحد مستحيل لهذا ربنا عز وجل العمل الصالح مين دل عليه مين ساهم فيه مين عاون كل من له علاقة بهذا العمل ينال مثل أجري الأول هذا من باب كرم الله عز وجل وينفعه أي وينفع الإنسان بفضل الله دعوة ولده الصالح هذا الابن حينما يقول ربي اغفر لي ولوالدي الواحد يكون صار شب واتزوج وعنده أولاد يعني لولا تربية أبيه وأمه حينما كان صغيرا العناء العناية الطبية والصحية والاجتماعية والتربيه وضعه في المدارس وتحمل نفقاته وتطبيبه إذا مريض وهذا الحرص وهذا القلق إلى أن صار إنسانا سويا هذا إذا قال في صلاته رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يأتي الأب من الأجر من بسبب هذا الدعاء بقدر ما لهذا الابن من فضله لذلك تربية الاولاد عمل عظيم كبير لا يذهب بها احد وينفعه بعد موته دعوة ولده الصالح له لان صلاح الولد في الغالب ثمر من ثمرات تربية ابيه له وذلك من اثار كسبه الا في حال واحده اذا الاب يريد لابنه طريق الشر طريق البعد عن الدين يمنعه من الدين يغريه بالدنيا بالانغماس في ملذاتها والابن مصرف إلى الدين هذا العمل الطيب للابن ليس في صحيفة الاب الاب ما أراد ذلك أراد عكس ذلك وله أجر كل من اهتدى بهديه من أتباعه أو أتباع أتباعه أو أتباعي أتباعي أتباعه إلى يوم القيامة هذا شيء عظيم يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشم خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها هذا كلام له أبعاد يعني من الدنيا وما فيها صور واحد دملك كل الشركات في العالم وكل الأراضي وكل الأبنية وكل المشاريع وكل المستشفيات وكل المشاريع الناجحة كل أرباحها له طيب لو أنه ملكها ووفته المنية تركها بلا شيء أما إذا كنت مساهما في هداية إنسان فهذا الإنسان إذا سعد في الآخرة إلى الأبد أنت كنت السبب لذلك يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها بالمقابل الحكم الثالث تحمل تبعة العمل كما يتحمل تبعة السيئة الجارية ولو بعد موته لأن استمرارها قد كان بكثله أثر فيه يتحمل تبعة العلم الضار يعني اقنع الطلاب انه الانسان اصله أرض. وهي قصة انه ادم حوى كله قرافات عيد هالشب يقرأ القرآن ادم فتلقى ادم هذا كله خلف تعلمنا انه الانسان اصله أرض. اذا الواحد هو الحقيقة صار ارد كان مو كان صار حينما ترك الله عز وجل وانغمس في الدنيا إن مسخه الله قردا يعني حيوان صار الإنسان من دون قيام حيوان يتحمل الإنسان تبعة العلم الضار الذي يبثه وينشره في الناس ولو بعد موته لأن كسبه في حياته كان له أثر في استمرار البلالة فيه فكرة غلط نظرية ساسبة قضية من أجل مصلحة طارئة مادية تعلم الناس طريق الشر تقنعهم بالانحراف من أجل تغطية نفسك من أجل تبرير عملك بتجيب حكم فقه مزور وبتقنع الناس فيه فحينما تبث علما ضارا أو ضلالة أو جهلا أو انحرافا كل من عمل بهذا التوجيه إلى يوم القيامة يجب أن تتحمل وزره أو إذا استفتي الإنسان إذا استفتي فأفتى فتية لا يبتغي بها وجه الله يبتغي بها يعني وجه زيد أو عبيد كل من عمل بهذه الفتوى سوف يتحمل الذي أفتى بهذا الوزر لذلك هناك من يفتي فيجعل من رقبته جسرا إلى النار والإنسان إذا ما بيعرف يقول ما بعرف نصف العلم لا أدري وكلما كنت جبانا في الفتية كنت أقرب إلى الله عز وجل أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار تريد ماك بتأكد اسأل طالع قل له امهلني لأن الفتية مشكلة هو يفعل هذا اعتمادا على فتيات الآن ويتحمل من أوزار ولده الذي أساء تربيته ودفعه إلى سلوك, سلوك سبيل الشر كما يتحمل من أوزار كل من تأثر بإضلاله من أتباعه أو أتباع أتباعه أو أتباع أتباع أتباعه إلى يوم القيامة الذين كان له كسب في توجيههم وجهة الضلالة والشر الآن الأدلة هذا الحكم الثالث الأدلة يقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الآية واضحة الشمس ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون دليل آخر وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلون السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة ضعفين دليل ثالث يقول الله عز وجل إن نحن نخي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فالله تبارك وتعالى يكتب ما قدم الناس من أعمال الخير وأعمال الشر ليحاسبهم عليها ويكتب أيضا آثار أعمالهم ولو ظهرت الآثار بعد انتهاء آجالهم في حياتهم الدنيا إذا واحد اخترع اختراع كل مفسدة تحقق على وجه الأرض إلى يوم القيامة سوف يتحمل اسمها ووزرها سيدنا رسول الله اللهم صلي عليه في دليل خامس أرسل إله رقل ملك الروم كتاب قال أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ليش مرتين؟ هذا جزاء القدوة مرة لأنه أسلم وأنه حينما أسلم أسلم أتباعه فالذين لهم مكانة اجتماعية الأب المعلم مدير المدرسة كل إنسان له مكانة اجتماعية له سموه مركز قيادي صاحب محل عنده 8 موظفين إذا صلى بدهر أمامه شجعهم على الصلاة إذا غض بصروا عن امرأة دخلت المحل شجعهم على طاعة الله فكل إنسان له مكانة بين عشرة من الناس إذا استقام على أمر الله له الأجر مرتين مرة لأنه استقام ومرة لأنه شجع الآخرين على الاستقامة قال له تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريتين أتباعك يعني أتباعك اسمهم جميعا في رقبتك إن لم تسلم إذن قانون الثالث الحكم الثالث الإنسان مسؤول عن آثار كسبه المادي الحكم الثاني كل إنسان مسؤول عن كسبه ولا يتحمل وزر الآخرين الحكم الأول إذا مات الإنسان إن قطع عملته إلا من ثلاث ذكرناها الآن إلى الحكم الرابع والأخير إن الخواطر التي تخطر على سكر الإنسان دون أن تتحول بإرادته إلى عزم وتصميم لا تدخل في باب المسؤولية والمحاسبة فإن تحولت بالإرادة إلى عزم وتصميم دخلت في باب المسؤولية والمحاسبة ويسمى هذا الخاطر عندئذ همّا. الهم يعني التصميم. العمل الذي يسبق العمل القلبي الذي يسبق العمل المادي. فالإنسان خواطره غير محاسب عليها لكن أقول لكم هذه الملاحظة. لو أن الإنسان أعطى لخواطره العنان، يخشى أن تتحول هذه الخواطر إلى أعمال. لو واحد يعني تخيل المعصية وسبح بها، إذا لم يقف عند حد، ربما انقلبت هذه الخواطر إلى أعمال. فبذلك المؤمن لا يسمح لنفسه أن يسبح في خواطر لا ترضي الله عز وجل مبدئيا الإنسان لا يحاسب إلا على أعماله المادية لكن نخشى أن يسترسل الإنسان في هذه الخواطر فتنقلب إلى أعمال مادية فالافضل والأولى أن الإنسان كلما خطر في باله شيء لا يرضي الله عز وجل أن يرتعد عنه أو أن يقطع هذه الخواطر آخر فقر في هذا الباب وقد تفضل الله علينا فجعل الهم بفعل الحسنة حسنة يثاب عليها الإنسان ولو لم يعملها يعني شاهد إنسان وقف بالطريق فأنت وقفت له من أجل أن توصله إلى بيته قال لك شكرا والله أنا أنتظر إنسان هنا في موعد مع شخص بعد ربع ساعة شكرا انت هميت أن توصله إلى البيت وبيته بعيد هملت بهذه الحسنة فلم تفعلها كتبت لك عند الله حسنة هذا من كرم الله عز وجل وقد تفضل الله علينا فجعل الهم بفعل الحسنة حسنة يثاب عليها الإنسان يعني ولستك بده دواء ساعة في عندهم حبس معنى تلاقي انت نويت ان ترتدي الثياب وان تذهب الى طرف الندينة لشراء هذا الدواء وانت ترتدي ثيابك قالت لك امك وجدت الدواء كما ذهبت كأنك ذهبت والأجر الذي سيكتب لك من ذهابك كتب لك لأنك هممت بهذه الحسنة وهذه وهذا يقع كثيرا وعلى هذا فقط يعني قص على هذه الحادثة آلاف الحوادث.طيب هلا فإن عملها هيصنها إن لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات مر معنا بالدرس الماضي أقل جزاء على العمل الصالح عشر أمثال وأعلى جزاء على عمل السيء مثل واحد أعلى جزاء أقله عسر أقل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة نابلة في كل سنبلة مئة حبة سبعمئة إلى سبعة آلاف إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حتاب متى حدا فقفناك أما أقل حد عشر أمثال لكنك إذا همنت بالحسنة لك أجر فإذا فعلتها لك عشرة أمثال هذا الأجر ومن فضل الله علينا جعل الهم بفعل سيئة والتصميم عليها سيئة واحد يعني نوى يئذي إنسان بمحض إرادته نوى يئذي إنسان فإن لم يفعلها بإرادته فكر شعر أنه في إله بحاسد والله عز وجل قد يعاقبه على هذا العمل فانتهى نهيا ذاتيا قال فإن لم يفعلها بإرادته تحولت السيئة فصارت حسنة إذا إنسان هم بسيئة مو ولم يفعلها لأنه ما أدير لا أي موضوع ثاني لم يفعلها بإرادته أردت أن توقع الأبى بفلان فلم تجده في البيت أردت أن تفعل ذلك فلم تتمكن الاسم حاصف لكنك إذا انتهيت نهيا ذاتيا عن القيام بعمل سيئ هذا النهي الذاتي يجعل هذه السيئة حسنة عند الله عز وجل فإن فعلها بإرادته هم بسيئة وفعلها كتبت له سيئة فقط من دون مضاعفة إذا كان هم بسيئة وما فعله كتبت حسنة فعلها كتبت سيئة هم بحسنة وما فعلها كتبت حسنة فعلها كتبت عشر حسنة وبهذا تنتهي الموضوعات التنهيدية لموضوع الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان ويليه في الترتيب والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى والحمد لله رب العالمين